Allahum لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا فلك الحمد كثيرا أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا فلك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 أعز من ناديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وقطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم أبلنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في هذه الليلة المباركة تقبل صيامنا وقيامنا وركبنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجناء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا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 مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بشفائك بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فك كرب المكروبين اللهم اقضرنا عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم